inta <tıklı> abu أتقوا الله ما استفعتم وهموا وأطيعوا وأنفقوا خيرا ومن Even 121. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم